من هنا ضغوط من هنا حاولوا الضغط هذا يسحب هذا المهم يريدون أن يمزقوه قبل الاستماع الثاني لليوم الثاني وأخذ انتقل للوزارة. انظروا يا أخي حال المسلمين الشيء عندما لا يوافق أهواء أمريكا. ليس له وجود شرعي ولا قانوني في الأرض وإذا كان على أهواي أمريكا وبرغبتها ورأيها فهو الشيء الشرعي والقانوني والأصوءي وكل شيء انظروا دولة أحمد شاه ستة أشهر وهي معلنة لم تعترب بها دولة في العرض. تحكم 90% من أرض أبوان الثان منتصرة في المعركة على أكبر طاغوت في الأرض تنظروا الى الناس من علٍ من موقف مشرف ومرتفع رائعاً مع ذلك لا اعترف بها لا دولة عربية ولا دولة قافلة ولا دولة في الاسلامية ولا دولة في العرب ولا دولة من الدول الشعوب المثمنة ولا اعترف فيها بذاتهم أنا ما سمعت أبداً حتى الآن بينما الحكومة الفلسطينية مولودي في تونس فقط جنين أجهد. ها اجهبت امه انزلت ميت وين في غير بلاده ليس له ارض ليس بيده سلاح ليس منتصرا في اي فقعة لا يسيطر على شبر من الارض في مدة 3-4 ايام 46 دولة اعترفت امريكا من اليوم الاول اعترفت بي لماذا لأنهم لا يريدون أن تنظيم انتاليس الأخوليين لا يريدون أهل السنة والجماعة أن يصلوا إلى الحب يريدون المديرين الذين دينهم مطاط حسب المطاط الأمريكي يفتون حسب الأهواء الأمريكي جرت فتاوى جاهزة على جنبه كلما طلبت منه أمريكا أن يفتيل اصطلح مع إسرائيل جائذ قال الله عز وجل وان جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله قال ده الحرب العراق اذا كان عراقي ها اذا كان عالم عراقي في الحرب العراقية الايرانيه لا بد ان يكتفي ويكتفي بكفر الخيمه وبكفر بكفر الشيعة وبكفر, وبكفر. اما بعد ان اصطلحوا ما اسمع ولا واحد بيحكي على الحميمين ولا على الشيعة انتصعد بطلوا وصيروا لا اصوليين ولا عصيدوا ضحيعة ولا شيء في حد بيحكي على الشيعة الان في الجزيرة بالعراق العراق في اليمن صلاة هكذا الفتاوى <تصفيق> على الجاهز ما هي جاهزة أثناء الحرب الجماعه الخميني الكافر اذا طلعت الحرب خلص الخميني من المؤمنين نعم أسلم اصلا في الليل والله في مره نرى علماء في مؤتمر ها وانا كنت في المؤتمر وتعرفون ان اكثر الناس يعني مجاهرة بعضائهم للإسلام وتصرفاتهم ناضحة في حربهم على الإسلام الكذافي وحفظ الأسد فالخطباء دائما يتكلموا على الكذافي وحفظ الأسد وعلى الكذافي أو على فتهم او على انحرافاتهم فجاءوا المسؤولين عن المؤتمر وقرأوا علينا قائمة المحرمات قائمة المحرمات أن لا تتدخل في السياسة أن لا تتكلم على الحكام أن لا تتكلم على بالذات على القذافي وعلى حافظ الأسد، مفهوم؟ لأنه معروف هذا الناس. طيب، خلا، بعد، ونحن في المؤتمر نفسه القذافي عمل عملا ضد البركة التي نحن فيها، وضد الدولة التي المؤتمر معه كارمل عقدون فيه. واذا بمشايخ الدوله نفسها قد كتبوا لائحه طويله الاسباب في تكفير القذافي <تصفيق> <تصفيق> الأسباب في تكفير القذافي انه محارب للسنه ومن جحد السنه فقد كفر والله الى اخره وجاءوا لعلماء المؤتمر قالوا وقعوا قالوا لا البتول عندنا ممنوع التدخل بالدول ممنوع التدخل بالسياسه ومنوع التكلم عن حكام خاطئه والكذابين هيك احنا انتم قلتوا لنا قبل 10 ايام نعم فتيق حسب اهواء اهواء المسؤولين نعم وفي طبقة المطبلين والمزمرين من حفظة الحواشي والمتون ومن لعقة الطناجر والصحون ها هؤلاء الذين لا يعيشون إلا لعق على لعق صحون الطواغيب جاهزون لكل حاجة. أي جماعة تخالف هو المسؤول مسؤول بيخرج بكفر الجماعة كلها إذا كان المسؤولون غير راضي عنها فالله عز وجل جعل هؤلاء الشباب شوكة في حلق امريكا والغرب والكسر شوكة وخططوا لغتيالهم ما ضياء الحق قبل أن يقتل رحمه الله قال لهم القصه الآن الطفية الجددية لي ولم ولا أدري من السابق إلى الله قال لقاتة الجيال وحدثني مستشار ضياء الحق قال لي قبل أن يقتل ضياء الحق بشهرين أو ثلاثة قال لي ضياء إن الأمر كان قد وقعوا أوراق خلاص ولكنني لا أستطيع أن أعيش غليلا بقية عمي الله عليك. لما طرد جونيجو هذا اللي يبحث عن الحديد المكتوب عليها جائزة ميدالية السلام العالمي جونيجو أو جنئيجو هذا طردهم وحل مجد الشورى وقال أنا حللت مجد الشورى وطردت الوزارة لشر قضيتين القضية الأولى حتى أبقى مع المجاهدين الأبغار حتى أعيدهم إلى بلادهم أعزة كراما منتظرين ثانيا حتى أحكم بالإسلام ولو كلفني روحي وأولادي وأهلي وعرشي والله <تصفيق> أكبر جاء جاءه رجل عاقل من وزارته وزير الداخليه ابن ختف قال له سيقتلك الغرب والأمريكا قال يا ختف هذا ضياء الحق إن الذي يتخذ قرار الموت والحياة في السماء وليس في الأرض الله ف أقول هؤلاء الشباب كم خططوا لقتلهم كم وضعوا متفجرات بجانب مكاتبهم سياره متفجرات جعلوا عرفوا من أين مرحق متيار ملأوا سيارة بالمتفجرات ولا يفجرونها إلا إذا مر سيارته على, على الارقاب جلس من على بعد هذا الشيوعي أو القومي الباكستاني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 السيارة سيارة المتفجرات في نفس الوقت الذي ضغطوا فيه على الزر جاء توبيس باكستاني دخل بين سيارة حرس حكمتيار وبين سيارة المتفجرات فقتل سبعة عشر باك ثانياً ونجا حكمتيار واحد فهم يحاولون قتل حكمتيار ساكن الجنة يوم فقدت مالك قال والله اجاني تحذير من المخابرات هنا بيتك سينسر فغيرت غيرت فيه. ذهب مسكين بحث بحث راح سكت في حياته باب الخطر أكثر والطريق أكثر خطرا نحن أخذنا بيته وعملناه مكاتب ورتبناه مع إلى ذلك بعد شهر ونصف رجع قال نبي جبه ما لك؟ قال والله أنا ما وجدت بيتا امنا أكبر من هذا البيت فكنا لخذ البيت بما المهم حاولوا يصفوا يذبحونهم حتى لا يفهم الإسلام يا جماعي الإسلام غول بعض كل العالم يقابلون يا سلام خاصة للأمرين كان يتجفون أرأيتم الولد الصغير؟ الولد الصغير الذي في السرير امه اذا لم ينام تقول له نام والذي يجي ياتيك الهو، ياتيك البعدع ينام, ينام. يخمد الامريكان كذلك كله شيوعيه لا يخمد هزله ما بنام كله اجاب ختمتي اه <تصفيق> <تصفيق> خلاص <تصفيق> يغطي النوم نعم، أو سيارة جاء جلال الدين حقان على القادة بعد ما فوز ماذققوه اتفقوا فرقوه مجتمعون حتى يخرجوا بحاس. الشيء اللي بيختار صاروا سبعين اختاروا جلال الدين حقاني قائد المعروف تعرفون جلال الدين قالوا له انت امير اذهب تكلم مع هؤلاء الثاني طرع عليهم الباب من بالباب ادخل فاندي من تلسل جلال الدين قالوا له ما باله سابع من سمعون واحدة قال أنا معي سبعون واحد من مجلس الشورى مختارون من الاربعمائة وخمس وخمسين إما أن تحل الآن قضيتنا واو حلها نحن إن كنتم عاجزين قولوا لنا نحن معل وقف لي قال أنا عاجز عن حلها وأنا اوقع لك انك انت اي حل ترتضي انا اضصم عليه. حكمة ارقال انا عادل وانا اوقع لك السبع قالوا انوا قال خلق فرجا اليهم قالوا وكلونا بالقضي قال اكتبوا كتبوا وقعوا وقعوا وضع الورقه الورقة بالقضي وهب الى مجلس الشورى قال لهم وكلونا بالقضي قال لكن نحن سبعون كل ست كل حجب ستون نفرا يختاروا اثنين اختاروا من كل حجب اثنين فصاروا اربعة عشر نفرا اخذ الثلاثة عشر وهو الرابع عشر وذهب واختفى في بيت من البيوت ومنع التليفونات منع اي واحد يتطلبهم او يعرف اين مكانهم لم يذهب الى فندق لم يذهب الى مكان معروف جاء واحد من الكبار من الجنرالات الكبار دق عليهم الباب من اصدقائهم خرج إليه محمد ياسر من ساعة سياد قال ما بالك قال والله أريد إن سمحتم أن أشارككم في الرأس قال لا نسمح لأحدنا أن يدخل عليهم مع السلامه ارجع ارجعهم أغلقوا عليهم الباب ثلاثة أيام خرجوا بحل هذا الحل أنه يجرى انتخابات الأول يأخذ رئاسة الدولة يصبح رئيسا للدولة مع وزير للصحة الثاني رئاسة الوزراء مع وزارة البرق والبريد والاتصالات الثالث وزارة الدفاع ووزارة المالية وكذا الرابع وزارة الخارجية والت... والحدود وكذا إلى أفلي الرؤساء الأحزاب السبعة القادة قالوا لما جاء مع الاربعة عشر ماذا وصلتم قال لا نتكلم الا امام مجلس السورة ادخلوا مجلس السورة دخلوا فكروا الاداب فكروا ها الصندوق حاضر كبير وضعوا الصندوق قال اتفقنا على كذا وكذا وكذا تعال يا, يا مجددي ما فط قالوا نعم قالوا صوت قدامنا صوت حط الورق اخرج سياس رباني خالص السبعة صوتوا وخرجوا واحد واحد صورت وغرجوا وفرز الاسواق من نعمة الله عز وجل الله عز وجل اختار ان يكون المجددي هو اكثر الاسواق والثاني هو سياد ورئيس الدولة المجددي ورئيس الوزراء سياد واذا بمحطة محطة من محطات الدول العربية. ها? ساعة كاملة تعلق عن النتائج بعد خروجها بقليل. ان المجدد رجل معتدل، ها? واما خيار فهو اصولي متطرف متشدد. وهكذا اما محطة لندن قالت ايه? قالت جاء احمد شاء اصوليا فجاءهم اصولي اكثر تشددا من احمد شاء بعض الدول قالت لهم وانا اعلم قالت انتخبوا واخروا تدروا ونحن نعترف خرجت اعلن المجددي شوف بالنجاح المجددي اسياف الله عز وجل حل كثير من المشاكل هل مشكلة أصولي وووإيش ونعتدي مفهوم؟ حل مشكلة مولوي وحركي؟ هل من حل مشكلة وهابي أصولي أو غير وهابي لأنه شخص وهابي حركي أصولي متشدد إلى آخره مقابلها الأسماء هذه التي ي يدخلون المسلمين بها. فحلت كثير من المشاكل وحلت مشكلة الشمال والجنوب، مجدد من الشمال من الطاجك خياب بستوني من البروب فحلت كثير من المشاكل بهذا المجدد قد لا تنطعد منه الدول الغربية ولا تحقد عليه ها؟ ولا تخاف ذا قالوا لها نامي والمجدد عندك و... وذات فخاف منه اللي هو الشيخ من المشاكل فياد صمام امام في داخل افغانستان لانه رئيس وزراء يسير البلد ورب العالمين اعطى وزارة الخارجية لحكمتها فالخارج بيد واحد صمام امام والداخل بيد فياد صمام امام ووزارة الداخلية بيد يوم الخالج فمن كل الجهات حكت سبحان الله لو نحن فكرنا هكذا هم احنا, احنا كنا اكثر شيء ناسمع فيه ان يكون رئيس الوزراء احمد شان ورئيس الدولة محمد نبي ولا واحد من هالثلاث طلع السياف اللي هو ايه لحيته لما صدره وهذه ومتشدد وحركي وما الى ذلك طلع رئيس الوزراء وبالتصوير وبالثقة وزينه وبين المجدد جذره سبحان الله كان لازم سياف يأخذ الأول هو دائماً من السبعة يأخذ الأول ما عمر واحد تبقه في الانتخابات من السبعة إلا هذه المرة بصوت واحد المجدد 174 سياف 173 لعل الدول الغربية يعني ها تنظر إلى لين المجددي ويعني خفف من تركيز سياف ومن شدة سياف في نظرهم يمكن أن يعترفوني ومع هذا كله حتى الآن لم يعترض بهم أحد في الأرض. لماذا يا ذواني؟ يا أمريكان أنتم تقولون أن كابل ستسقط وستسقط إن شاء الله خلال شهرين بإذن الله, الله. الله بإذن الله بإذن, بإذن الله إن شاء الله عيد الفطر في كابول إحنا وياك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله فتح كابول بإذن الله في نهاية رمضان إن شاء الله لماذا لا اعترفوا؟ مئة دولة تعترف بالدولة البرازيلية ليه وين هي الدولة الفلسطينية؟ في الهواء؟ لا صحيح أين؟ نعم في المحيط الهادي ولا في على المحيط الأطلسي؟ تراسية وعروسهم ما هي أرض تقف عليه؟ في شوف شوفوا الأمريكية امريكا اعترفت اول يوم بالدولة الفلسطينية بعدين كان واحد من شياطين اليهود قال انتم مجنين افرعتم بهذا السرعة واعترفتم بالدولة الفلسطينية حتى تكشفت اللعب قال صير حتى نتفر عن سيئاتنا هذا ياسر عرفنا اراد ان يدخل امريكا امريكا قالت لا لا اطيسي اطيسة بدون مشاطر اعترفت دولته ولا يريدون ان يعطوا فيزا وصارت لعبه وشدوا واخذوا ما الى ذلك وبالتالي اقفوا اللعبه كيف العالى اليهود يلعبون بعقول البشريه مثل هذا كتاب سليمان رجدي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 الضج حتى يغطوا على أكبر ضجة هزة البشرية وهي انتصار الشعب العظوار أنا جالس في إسلام أبات مجلس شورى مجتمع بعد أكبر انتصار في التاريخ الحديث يتم تخرج كل الشعوب الإسلامية في العواثم العربية والإسلامية تعذر عن طرحتها بانتصار شعب مسلم فقير أمي على أعظم قوة في الأرض التي خرجت دليلة مهينة تجر ديونها بين سيقانها وإذا بمظاهرة في الشاهد تأييد للجهاد الأفضاني تعبير عن فرحتكم إيه سألوا قالوا في كتاب خرج في لندن يتكلم عن القرآن المؤلف سليمان بوس لا حول ولا قوة إلا بالله ولو أنا ظننتكم تحتفلون بأعظم انتصار في التاريخ ظننتكم خرجتم تؤيدون هذا الجمع من المجاهدين من خمسمائة الذين اجتمعوا في إسلام أباد بعد هذا النصر الكبير المبارك. خارجون ويحرقون ويهتفون والسيارات إيه؟ بس للمرزي اللي في لما اتصلت في امريكا باحمد احمد زكي رئيس الام اس ايه اتحاد الطلبة المسلمين قلت له يا احمد زكي اعملوا في كل جمعيات المراكز الاسلاميه احتفالات وانتصار الجهاد الافغاني على غور قالوا الناس مشغولون قلت بيش مشغولين قالوا بالثورة بب سليم قلت ورفيت لحال المسلمين وقت بعد الاعلان انه يحولون انظار الناس كلهم عن قضيه كبرى الى قضيه ثغراء جدا قضيه الكتاب ماذا واشتركت ايران في هل مجلس الشورى يتبع بيدم عمان واذا بايران تعلن ماذا؟ ثلاثة ملايين لمن يأتي برأس سلمان رجبي حيا او ميتا واذا بامريسا وبريطانيا ودمل الكم وما الى ذلك كلها تحتج قاطعت كل هذه الدول ايران لماذا قالوا كيف تهددون مواطنا بريطانيا حتى الضجي تعلم لا. لابد من دول تعلم ايران تحتاج الغرب يقطع صلاته بإيران ثلاث ملايين إيران تدفع لمن يتكلم على سنة مالذي ماذا كانت النتيجة أنه أثرت مشاعر الناس الملتحبة بانتصارات الجهاد الإسلامي في افغانستان بالاستسلامات في داخل كابل وخارجها الآلاف المؤلفة في الأسبوع الماضي استسلمت لي احمد في رستاد في الاستاذ 16000 كلاشينكوف غنيمه 120 سياره 15 دباء. 15 دبابه 15 دبابه ان 300 رشاش 40 هاون لخائر لا تعد ولا تحصى لم يحصل في تاريخ حرب العصابات في التاريخ غنائم اكثر من هذه الغنائم والناس مفروضون بس لنا هم نصف الإسلام كذلك شهر بزرط في بدخشان وفي شكر درى 35 دبابة انضمت للمجاهدين قبل ثلاث أيام وفي ننكرهار 35 دبابة وآلية أما هناك دبابات كلها تاني في شكر درى بجانب شابه تماما هذه كلها غصى لنا سين الوصف مردي كانت تتيجي أننا عملنا دعاية لكتاب زليمان الوجبي فعمل الكتاب في فرنسا قرر 60% من الشعب الفرنسي ان يقتني الكتاب وفي امريكا اكثر في بريطانيا اكثر وهكذا اقول يا ايهاني اخواني خلاصة الكلام لابد من تربية الجيل على الاسلام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 ويفرط أي دم كل مال على جلسة واحدة على طاولة خضراء وعلى مائدة المستدرس بكاسف قهو تنجان قهو وابتصامة أمريكية السفير الأمريكي أو الرئيس الأمريكي يطلب من الرئيس أن يتخلى عن القطعه الفلانية أو يتهاول في القضية الفلانية أو يدفع المبلغ الفلاني أو يدعم الرئيس الفلاني أو يأخذ الشعب الفلاني بفنجان قهو يحل كل الأمور بكاسة ويسكي أو برقصة منغانية أو بأغنية من ساقطة يباع الوطن وتضيع الأعراض وتداس القيم وتسبى الأموال ويتضيع فلا بد من العلم مع العمل تربية ربانية والتربية تدريجية تربية والذين يعلمون ويعملون ويتربون على الإتلام بهذه الطريقة هم بعد الله عز وجل هم أن أعراض الأمة كل فاللهم أشهد في اللهم اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم اشهد الله لا اله الا انت استغفرك اللهم لا اله الا انت استغفرك اللهم اشهد ان اللهم اشهد ان لا اللهم اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم احينا تعدا وواصلنا سردا ولقينا في ظلك مصطفى الله عليه الصلاه اللهم سلم مجاهديننا في افغان و في فلسطين لبنان تشاد سوريا اليمن ليبيا السودان كل مكان كنا نعيش غربه شديده والله يا اخوان غربه شديده جدا جدا والقاضي على دينه القاضب على جنب يعني هذه زوجتي التي تزوجتها إيه وجدت انها طالبة تدرس نحن نعرف والدها يعني وكانت تغطي نصف شعرها ونصف شعرها ظاهرة وكانت تلبس الجوارب وفي ياب المدرسة إلى الرفبة أو تحت الرفبة ففرحت كثيرا بها أني وجدت فتاة في المدرسة تغطي نصف شعرها وتغطي سيكانها تلبس جواربها لا يمكن أن تجد فتاة واحدة في فلسطين أو في فلسطين تلبس اللباس الشرعي من المتعلمات. ما رأيت إلا واحدة. وقامت معركة بين الفتاة لأن عنها كان أستاذي ورباني رحمه الله. وقال لها لا لا بد أن تلبس اللباس الشرعي.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 هنا قد تهردت تخرج من كلية الشريعة في جامعة جمال وعلمت في عمان هذا كنت الأبوكريمي الزمان الستين بدانا نتكلم عن هنالك لباس فرضها الله عز وجل غير هذا اللباس اللواتي الذي تلبسه النساء المسلمات وصلنا نحرك نساء الدعاء يعني كنا حفظا لماء وجه الدعوه البسنا فبدأ نساء ضابط دعاتي البطن، وبدأ الحجاب الشرعي يتجرب عنا سنة 1968. كان في الجامعة الأردنية أربع بنات يلبسن اللي باء زشلة، أربع لبنات، وكل ما ضرب المثل، ثم ذهبت بعثة إلى القاهرة إلى الأزهر. للدكتوراه كان في جامعة القاهرة التي فيها خمسين ألفتا بنت واحدة بسم الله السلام خمسين ألف وهي بنت أخت الإستاذ سيد خطب رحمه الله لأن نحن ذهبنا إلى القاهرة ولسائنا يلبسنا الطويل ويغطين وجوههم. نحن مجموعة مع بعضنا لنكمل الدكتورات القاهرة. فبعض إخواني الذي معي الذين معي. قالوا لنساء قصروا فيها فكنا قليلا حتى لا يلفت النظر حتى لا يطردنا لا يطردنا عبد الناصر من النس لأن ما لا يوجد في القاهرة امرأة واحدة تلبس الباس القوي هذا سنة ألف تسعمية واحد وسبعين نحن نتوكل على الله عز وجل اطردنا وطردنا واين الفورة الفتاة هذه بنت صيد استطاعت خلال حياتها الجامعية أن تقنع فتاة واحدة أخرى أن تسلب هذا القول فوقع أهلها في حيرة هاي البنت الجديدة هتودينا في داهية هتودينا السيد من فين قبت إنها المصيبة هل؟ يوم الامتحان الصباح يأخذون ثوبها الطويل ويضعونه في الله حتى يجبروها أن تذهب إلى الامتحان إلى الجامعة بالثوب القصير لأنه لا يمكنها أن تتخلف عن الامتحان وليس عندها إلا ثوب واحد طويل فتتصل بالتليفون لقلت أخ سيد قطر أحضري معك جلبابك الثاني حتى ألبسه وأذهب معك إلى الامتحان كانت غربة شديده مطاردة في الإسلام في كل يوم كعنة هذه اللحية شد المحظنة الشباب لأن اللحية تجلب الشباب وتؤدي إلى سجن جزاني لم يكن في فلسطين من أبناء الدعوة الإسلامية أبناء الدعوة الإسلامية لا تكلم عن الناس العاديين من الناس العاديين خلاص إنت أمره لم يكن إلا شاب واحد يطلقوا بأحد وكان النظر المثل، يقال فلان الأخ حمدي أبو حمدي يا أبو أطلق لحيدا كانت كان الإسلام مخابر مؤمن ممنون تعرفون تأميم الشركة الحكام أمموا الإسلام صابرو التأميم الاشتراكي يأتون إلى إلى الملاك الكبير الذي عنده عشر ألاف ظنوب بقرار واحد يقولون أن تدعنا ملكية خلاص هذه لم تعمل لك هذه للدور بقرار واحد هم انتزعوا ملكيه الإسلام من قلوب الناس. قالوا الإسلام لنا. وانا في السجن. الإسلام مصاب. وطبعاً بلغ به الأمر يعني تجبره. ما هو؟ هل تصدقون أن عبد الحكيم عامد كان قائد الجيوش المصرية كان قائد القوات وزير الدفاع أو وزير الحربية القائد العام للكوات المسلح وصهر عبد الناصر بلغت به الضرار ورسل إلى آئمة المساجد يمنع الكلام عن فرعا ممنوع الكلام نعم كما بلغت الجرأة الآن ببعض الناس أن يكتبوا بلا ائمه المساجد يمنع الكلام عن اليهود والمسادس في مصر عادوا إلى الآن إلى مناهج التعليم ورفعوا منها كل ايه تمس اليروي بربت الدعوه الاسلاميه وسلط عليهم اناس كانوا يأتون بهم. ياتون بهم من النوبه هذه الصحراء اللي بين مصر والسوداء وهؤلاء لا يقرأون خطا ولا يخلمون مبينا ولا شيء لا يعرفون شيء يقول له السلام عليكم يضربوا الكربان وصلفوهم على خيار الله وأعلن عبد الناصر في يوم أننا في مصر أمنا قد اعتقدنا سبعة عشر ألفاً من ابناء الحركه الاسلاميه في يوم من واحد ولئن اعتون المره الاولى فلن اعتذر المره الثانيه استاذ من الاساتذه كان ينعلم في كليه اصول الدين ورب عبد الناصر امير السادات هؤلاء الثوره يسمونه الاب الروحي للثوره ابن محمد الاودن أخذوه ووضعوه في الجنزانة أعطى مشايقنا الدكتوراه كان يعطي الدكتوراه لأساتذتنا أخذوه ووضعوه أستاذ في قسم الحديث والتفسير في كل تسول الدين وضعوه في الجنزانة مع 26 تنبولي الله صور زنزانه صغيره يضعون بها شيخ في الثامنه والسبعين من عمره مع 26 وعشرين كلبا بوليسيا ويغلقون عليه الباب اين تكون اختلاف هذه كلب على راسه وكلب على ظهره وكلب على وجهه وكلب فتبول وتبرز وهذا على وجه الشيخ على تأتي لجنة التحقيق لتحقق معه فيفتحون الزنزانة وتبدأ الكلاب البوليسيه تخرج يقول واحد الذي يحدث عبدالله رشوان المستشار القانوني الذي تولى عملية الدفاع عن شباب الجهاد وعن قتلة السادات يقول الذي مقابله بدا يعد عد فتة وعشرين كلفة البوزيسية تخرج من زندان ولم تستطع لجنة التخصيل أن تقترب منه رائحه بول البراز بول وبراز الكلام الذي على وجهه وملابسه وثيابه هذا في محاضرة في جامعة القاهرة يتكلم الدكتور الله رشوان يعني محاضرة علمية قالوا ولم يستطيعوا أن يقتربوا فجاءوا بخراطيم المياه وسلطوها عليه من بعيد حتى يغسلوا عنه ضوء وبراغ الهتلال وقد اترب الشرطة منه ونزعوا ثيابه وألبسوه ثيابا أخرى حتى جلست ماته لجد بعد الغسيل من قراطين المياه الايذاء هذا للاسلام والمسلمين والمطارده للمسلمين اثمر مات عبد الناصر جاء السادات رفع فكي الناس عن الشعب القاهره لما جاء السادات حتى يمسح آثار عبد الله <تصفيق> واستشار مجلس الوزراء واستشار المخابرات ماذا نفعل بهؤلاء أبناء الحركة الإسلامية <تصفيق> الوزراء نصحوه أن يخرجهم حتى يقفوا أمام الشيوعيين أنه بابا السادات حول وجهته من روسيا إلى أمريكا أما المخابرات فعايشهم على إذاء المسلمين كل الجهازات تضخم رواتب على إذاء هؤلاء فإذا أخرجهم وعطى عنهم فإنه سيصل معظم كبير من المخابرات فنصحوه أن يكون أن يبقى يوم في حتى تبقى الرواس لأن راتب المخابرات بقدر إذائه المخابرات علاقة تنتص بما الله بقدر ما ينتص بقدر ما يقتص بقدر إذائه وتتبعه لعيوب الناس أه؟ يتهم هذا أنه يسر بالدولة فيلكونه في السبن عشرين عاما من أجل أن يأخذ جميع في السنة زيادة عشرين سنة تمزق أسرة وتضيع يضيع أبناء وتضيع بنات من أجل إيه ورقه يأخذ المقابلة في السنة في جميع زيادة فتريد الساده حتى رأى ان الشيوعيين على فبري وجماعته وكنائبا لرئيسة المورية علي صبر دعيم الحسد الشيوعي المصري يريدون ان يعملوا عليهم اتلابا فجاء في يوم واحد وضربهم وعمل حركة التصحيح ومن اجل ضرب الشيوعية أخرج الدعات من السد لأنه عرف أنه لا يقطع أمام الفكر إلا السد ولا يقطع أمام الشيعية إلا الإسلام فأخرجهم عندما خر وقد رحم الله الملك فائز سوّصها رحمه الله و يعني وكان السادات يستحم منه. وقد عفا بسبب الملك فيصل المجموعه من اهل الكراهه لان كانت اول مجموعه خرجت بوساطه فيصل رحمه الله وبضغطه على السادات وفيصل في اوائل أيامه كان ضائعا كالضائعين لكن في اواخر أيامه كان من خيار الناس الصالحين هكذا يعني كان بلغنا من بعض المستشارين الامناء يشهدون له في النهاية كان واحد قال لي اشهد ان هذا الرجل في نهايه حياته كان مستعدا ان يضحي بنفسه وعبده لله الله قلت لشهادة بها بين ودي الله عز وجل قال شهادة بها بين ودي الله عز وجل وفي بيتي يعني كلام بيني وبينه في بيتي يعني ليس من اجل أنه ترضى عن السعودية أو غير ذلك يعني وده قالها من قلبي ومن عامه ف يعني في بداية حياتي ما كان إنسان مثل بقية الحكام ولكن يرجع رجل في نهاية حياتي تغير كثيرا كثيرا ولذلك قتله الأمريكا مثل ضياء الحق ضياء الحق وفي فترة كلها كان في نفسه ملتزما بالصلاة والقيام وعدم السكر و... يعني أمه نظيف وفرده نظيف لكن في نهايه حياته وصف موقفا مشرفا جدا فقتله العلم لما خرج ابناء الدعوه من داخل السجن وبدا الناس يسمعون عن الاسلام في خلال سنة او ثلاثه تغيرت الارض غيرها تهرت من الأزهر سنة 1873 وغادرتها ولم يكن في جامعة القاهرة إلا بنت واحدة البطلات الجالات ودعيت سنة 1877 على المعسكر الصيفي في جامعة الإسكندرية و جامعة القاهرة الشباب الطلاب فوجدت أن الدنيا كلها في تتغير. عشرات الأولوك من البنات ينبثن لباس الشرع، الشباب اطلقوا لحاهم، بدأوا يتعرفون على دينهم هكذا بقدر من الله عز وجل رجع هذا الدين إلى الله فعندما رأى أعداء الله عز وجل رجعت الشباب إلى الله عز وجل بدأوا يخطفون لضرب الشباب في كل ومن الذي يخطف؟ اليهود اليهود يركبون المنطق وهم يقولون ان استراتيجيتنا في حربنا مع العرب أن نقفي الإسلام بعيدا عن معرض ولقد كان الإسلام بعيدا في لسلاثين عاما من الماضية هذا سنة ألف سنة سبعين ثمان ولا بد أن نبقيه بعيدا عن المعركة لأن الإسلام إذا دخل المعركة فإننا سنواجه عدوا حقيقيًا ليس وهمًا فاليهود هكبر ثم يقدمون تقريرات للأمريكان والأمريكان يقدمون تقريرات للعالم العربي والإسلام فقالوا لهم انتبهوا بدأ الإسلام يرجع وقالوا للسادات أنت عطلت عن المسلمين فيأكلوا غدا، غدا فلابد أن تطلبهم مرة اخرى مرة وخدت فبدأ المؤامره كانت أول مآمرة مآمرة على صالح السديا وكارم العبادولي وإخوانه وعدم صالح السدي وكارم العبادولي باسم الجمعية العبرية ثم كانت الضربة الثانية على جماعة الإسلام التي سماها جمعة التفكير والهدى وفي مصطفى ثم ضربات متتاليه وراء ضربات وكل شهرين ثلاث يبدا تجميع الشباب الى السجن ماذا تنظيم جهاز تنظيم كذا اكتشفنا تنظيم وهكذا وبدا التذكير خاصه في نصف جقافة اليهود كبيرة ومن هنا كانت أكبر جهلة إقامة معاهد السنبيل وفتح مصر اليهود ومحاولة تمييع عقيدة البراء من الكفار واليهود وتطبيع العلاقات وقد اشتغل نجيب محفوظ وطيفيك الحكيم وغيرهم كثيرا من أجل تنمية هذه العائل العظيمة وإقامة الصداقة بين اليهود وبين المصريين ولذلك أعطى عقل يهود جائزة نوبل لنجيب محفوظ وكانت جائزة نوبل لنجيب محفوظ هذا العام أول أديب عربي يأخذها لي بسبب قصته أو لابحارتنا وأولاد حارتنا هذي. مليئة بالطعن بالإسلام وبالدين وبالغمز وبالنجم لكتاب الله وجمة الله. الله عليه وآله. وبدأت الصف العربية تهلل وتكبر بجائزة نوبل الذي أخذها الأديب العربي نجيب محفوظ ولا يدرون أنه أخذها لأنه أنزل عدة سهام في قلب الإسلام. الآن العام الماضي كان في مؤتمر للسلمة في عمان مؤتمر سلمة إسلام قال شاميل أو رابين علق عليه قال النقطه الوحيدة التي اتقوا عليها محاربه التطرف الديني في المنطق. محاربة التطرش الدين يعني محاربة الشباب المنطقي. محاربة أن لا يقولون لا نريد أن نحارب الإسلام. يقولون نريد أن نحارب التطرش. نحن الإسلام المعتدل نحبه. راضون عنه. أما إذا نحارب نحاربه. سجدية. نحارب التعصب نحارب التطرف نحارب المنغلقين نريد منففتين نحارب المتقوقعين نريد المرنين ثم وجدوا أنهم كلما طرفوا الشباب كلما اتباط الإسلام بين الشباب يعدمون واحد يدخل عشر في الجعوى الإسلامية ماذا يقالون وجد الشباب الذي يضرب بمزوعة يضبط عليه يخرج أين يخرج يخرج على العرب على اليمن على العراق العراق مسبحة من المصرين الذين من الشبابية قالوا احسن شيء من اجل تنظيم محاربه الشباب المسلم نعمل بين مصر والاردن والعراق واليمن ونسميه التعاون العرب ولماذا لمطارده الشباب خاصه المصريه امنيا في كل هذه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 أن يؤدي عبادة القتال في بلادنا قالوا من حمل مسدسا تجنى ومن حمل رصاصة تجنى تعتبر الرصاص والمسدس جريمة من الجرائم الذي يقدم صاحبها محكمة العسكرية إلى أمنة بلادنا ضع أنا من فلسطين والله يسلموا أرضنا وهي مفروعة والدي زرع واليهود حقا نعم حتى منتظروا حتى نحصل بعض شباب قريتنا من الجوع اخذوا كل الأرض وسلموها لليهود بفنجان جامقهم في ليلم من الأيام لكم في العام. في يوم من الأيام في معاهدة رودس، جلسوا فكان صدق الجندي أحمد صدق الجندي رئي قائد الجيش الاردني هو ممثل الأردن في معاهدة رودك بنى جميلات يهوديات عينيهم زرق، وشعرهم أشكرهم إلى باني قدم له قهوة طيبة وكاسه شاي سكر خفيف <تصفيق> سكر قيم